بوك تو أتاتر ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون الصفات واحد الصفات واحد أكجون بريد داموهلا امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن اجون موتا محيلا امرأة سمينة امرأة سمينة اجون جيغاشو امرأة فضولية امرأة فضولية اكتا نوتون غاري سياره جديده سياره جديده اكتا درتو غاري سيارتون سريعه سياره سريعه اكتا ارمدايو غاري سياره مريحه سياره مريحة اكتا نيل بوسا ثوب ازرق ثوب ازرق لال پوشاك ثوب احمر ثوب احمر اكتا ثوب اخضر ثوب اخضر شنطه يد سوداء اكتا بادامي باغ شنطه يد بنيه شنطه يد بنيه اكتا شادا باغ شنطه يد بيضاء شنطه يد بيضاء ناس لطفاء نمر لوك ناس مهذبون ناس مهذبون دارون لوك ناس مهمون ناس مهمون أطفال محبوبون أطفال محبوبون دشتو باتچارا اطفال وقحون اطفال وقحون شبو ভদ্র مؤدبون, أطفال مؤدبون. भाषा शिक्षा संक्रांत सर्वशेष पाठ्यक्रम पे लगन करुण डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डट